بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن واحصل العده وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجَنَ إلَّا أَيَّتِنَبِ فَاحِشَةٍ إلَّا أَيَّتِنَبِ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بَلَغْنَ بلغن أجلهن بِمَعْرُوفٍ بمعروف أو فارقوهن بمعروف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 إِذَا اسْتَمِنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَآمَ إِنْ يَحِضْنَ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 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى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 سيجعل الله بعد عسرين يسرى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذبا نكرا